ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين امنوا ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز نليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهديه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق لنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبنا به جنة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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مّنِيبٍ وَلَقَدْ تَيَّنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ نِعْمَ السَّابِغَاتُ وَقَدْ دُرِسَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ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 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لِدَاوُدَ تَكْرِيمًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا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 وَبَددَّلناَّهُم بِنْجََّتَيْهِمْ جََّتَين ذَوَاتَ يُكْنٍ خَمْطوا وَأَثْنُِ وَشَيْيل إِم مِنْ سِدِرٍ قَلل ذَلِكَ جَزَينَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يجَزَ إَِّ الْكَفُور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام نامنين فقالوا رَبناَا بَعِد بَينَ أَسْفَارنَا وَظَلَمُ أَنْفُسَهُم فَجعلنهُم أَحَادثَ وَمَزَّقَنَاهُم كُمُ مَزَّاقُ إِن فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَذَّارٍ شَكُور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 وربك على كل شيء حفيظ قلوا دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرف وما له منهم من ظهير.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 وَإِنَّا أَوْ يَاكُمْ لَعَلَى هُدَنَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بالحق. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُل رَّبِّ إِنَّ الَّذِينَ الْحَقَّقُوا بِهِ شُرَكَاءَ أَكَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا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 لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جاءكم بل كنتم مجرمين. وَقَا الذيَّينَ السُبْعِفُون للَّذِينَ اسْتَكْبَر بًا مَكْرَُّيْنِ وََّهَارِ إِذ تَمُرونَناَا أَن نَّكفُرَ بِالل إذ تَمُرُونَناَا أَن نَّكفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَد وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُم لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا لَأَغْلَالِهِمْ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنَ النَّذِيرِينَ إِلَّا قَالُوا مُتْرَفُوهَا إِلَّا قَال مُتْرَفُوها إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا ظلفا الا من امن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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفظتم من شيء فهو يخلفه وهو خير ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يَعْبُدُونَ يعبدون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 آياتنا بينات قالوا ما هذا قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا وقالوا ما هذا إلا إفكم افترا وقال الذين كفروا الحق لم ما جاءهم ان هذا ان هذا الا سحر مبين وما اتيناهم من كتب يدرسونها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 قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَاثٍ فَمَتَّفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيِ عَذَابٍ شَدِيدٍ قل ما سألتكم من اجر فهو لكم في نجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب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 وَلَمَّا تَرَاءَ اِذْفَزَعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك